التسجيل التاسع والتسعون يذكر العمران فيتذكر الناس ابن خلدون العالم المسلم الذي وضع علم الاجتماع وسماه العمران وهو يقول إن الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان لا يمكن أن يعيش وحده وقد عرف علم الاجتماع عند الغرب بعد ابن خلدون بقرون على يد دوركايم الذي يزعم أنه واضع هذا العلمة